الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أما بعد فيا أيها المستمع الكريم إن احداث التاريخ وقسص الأمم الماضية التي قصها القرآن الكريم هي في الحقيقة يفيدنا الكثير من العبر كما أنها تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى وتعرفنا بعفوه وبصفحه وبحلمه وبكرمه فهؤلاء بنُّ إسرائيل قد امتنَّ الله عليهم بأن أنجاهم من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب وكان يقتل أبناءهم ويستحي نساهم وبعد أن امتنَّ الله عليهم وآراهم آيةً عظيمةً حيث فرق لهم البحر فكان كل فرقٍ كالطول العظيم واضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا، وقطعوا البحر الأحمر، وخرجوا من مصر إلى الشط الآخر، وأغرق الله تعالى فرعون وملأه، وهم ينظرون إليهم حيث إن في نظرهم إليهم اشتفاء لغليلهم، وقد أنعم الله عليهم بهذه النعمة. بعد ذلك مباشرةً وبعد أن رأوا هذه الآية، كانوا يقولون لموسى عليه السلام، حيث مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا له يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بعد هذه الآيات العظيمة وبعد أن رأوا التسع الآيات للبينات التي جاءت إلى فرعون وهذه آية عشرة بعد ذلك يقول لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وبعد ذلك كله إذا بالرب الكريم العفو الغفور لا يحدث في حقهم أي عقوبة وبعد ذلك عندما ذهب موسى عليه السلام لمناقات ربه وتقدم قومه إذا بالسامري يفتنهم ويصنع لهم عقلاً جسدا له صوت خوار فإذا بهم يعبدون ذلك العقل ويقولون إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ونسي أن هذا إلهه فذهب ليبحث عنه في القبل وعبدوا العقل وعندما عاد وعندما عاد موسى عاد أسفاً غضباناً عليهم حيث عبد العجل وبعد ذلك كله ما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن جعل لهم سبيلاً للتوبة وبعد أن اختار موسى عليه السلام من صفوة قومه سبعين رجولاً ليحضرون معه عندما يناقل الله سبحانه وتعالى فما كان من هؤلاء الصفوة إلا أن طلبوا طلباً حيث إنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون وبعد أن جاء موسى بالألواح وبأوامر الله تعالى وعرضها على بني إسرائيل لكي يؤمنوا بها ما كان منهم إلا أن رفضوا أن يأخذوا بها فرفع الله فوق رؤوسهم قبل الطور لأجل إكراههم حتى يأخذوا بها وإذ نتقنا القبل فوقهم كأنه ظله خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فعندما ارتفع الجبل فوق روسهم قالوا لموسى سمعنا واطعنا وعندما رجع الجبل إلى مكانه نكثوا عهدهم وميثاقهم وبعد أن ذهبوا إلى القرية التي كتب الله لهم وقال لهم موسى حسب أوامر الله تعالى أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ليحط الله خطاياهم ويغفرها لهم فإنهم دخلوا على خلفهم وقالوا حنطة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وبعدا رفضوا الدخول مع موسى إلى تلك القرية التي كتب الله لهم قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون بسوء أدب وبقلة أدب اذهب عندي وربك فقاتل فما كان من الله تعالى إلا أن كتب عليهم تيه في صحراء سيناء ولبثوا في التيه أربعين عاماً وخلال هذه الأربعين عاماً كان الله يطعمهم ويسقيهم وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون انظر إلى حلم الله وإلى عفو الله وإلى كرم الله على عباد الله في قصص التاريخ وأحداث الماضين عبرةً للمعتبرين